قال الشيخ رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله قل إن كان اباؤكم وابناؤكم إلى قوله تعالى أحب إليكم من الله ورسوله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجا ولهما عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويحب المرأة لا يحبه إلا لله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 ولن يجد عبد طعم الايمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودع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 والتوكل كلها من انواع العباده فهو يريد ان يبين على ان من كان يحب الله عز وجل ولا يحب معه غيره فهذا هو المؤمن الكامل الايمان اما ان كان يحب الله ويحب معه الانداد الاخرى كالاولياء والذين يخاف منهم أن يؤثروا عليه في حياته سواء كان وليا أو غير ولي فهذا لا يكون حبه خالص لله عز وجل ولا يكون تأله وعبادته لله عز وجل, عز وجل الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قالوا الذين آمنوا أشد حبا لله فبعض الناس يشرك محبة الله عز وجل مع محبة غيره وهذا شرك بالله عز وجل واتخاذ الند له في هذه العبادة الخالصة ولهذا أتبع هذه الآية بالآيات الأخرى وهي قوله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأموالكم إلى آخر الآية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمرين. فالمحبة لا ينبغي أن تكون إلا لله وحده، وقد يشكل على كثير من الناس هذه المحبة. والمحبة بين العلماء أنها تنقسم ولا قسمين. محبة عباده وخوف ورجاء ومحبة طبيعية عادية فالإنسان في هذه الدنيا يحب ابنه يحب أباه يحب ماله يحب زوجته يحب بلده هذا شيء طبيعي وهذا لا يسمى شرك بالله عز وجل وإنما هذه محبة طبيعية كلكم الآن هنا في المدينة وأنتم زوار كل واحد منكم يحب بلده يحب أن يعود إليها يحب أهله يحب ماله فهذه المحبة لا شبهة فيها ولا إشكال لكن إذا كان إنسان يحب غير الله ويشرك هذه المحبة بحيث أنه يجعل هذا المحبوب مقدم طاعته على طاعة الله عز وجل فإذا وصل إلى هذا الحد فهذا هو الشرك بالله عز وجل فإن كان يحب هذه الأنداد والأنداد تطلق على الأوثان وعلى القبور على الأولياء على الأنبياء والأنبياء محبتهم غير هذه المحبة إذا كانت المحبة الشرعية فهي مطلوبه كما سيأتينا اذا هذه المحبه ان كنا نحب مع الله غيره نحب البدوي نحب الحسين نحب العيدروس نحب هؤلاء محبه مثل محبه الله عز وجل فهذه المحبه هي المحبه الشركيه اذا كنت تحب مالك وزوجتك وابنائك وتقدمهم على طاعه الله عز وجل فهذه هي المعصيه التي لا ينبغي ان تكون إذن المحبة الشركية هي محبة الأنداد مع الله عز وجل وهذه الآية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يعني يخاف من الولي الفلاني فيحبه من أجل أن يقدم له شيئا فهذه المحبة هي المحبة الشركية أما المحبة الطبيعية فهذه لا تضر كما سمعنا وهو محبة الولد محبة الأم محبة الزوجة محبة الوالد فهذه المحاب كلها من الاشياء الطبيعيه التي هي من طبيعة الناس وعاداتهم ولكن لا ينبغي أن تتجاوز هذه المحبة بحيث أنك تقدم طاعتهم على طاعة الله عز وجل إنسان قد يكون عنده ولد عنده زوجة عنده مال والله بين على أن المال والولد هذه فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فإذا كان الإنسان يحرص على هذا المال يحرص على محبة هذا الولد على محبة هذه الزوجة فيؤذن المؤذن فيترك الحضور لصلاة الجماعة من أجل زوجته أو من أجل ولده أو من أجل ماله فهذا لا ينبغي لأن هذا تقديم لهذه الأشياء على ما هو واجب عليك والله يقول رجال لا تليهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه إذن الاموال فتنه ولكن الاموال جعلها الله عز وجل لحياه البشر لمعيشه البشر ولا تقوم الحياه الا على هذه الاموال الموجوده لكن لا ينبغي اللسان ان يجعلها هي الغايه ويجعلها هي الشيء الذي يحرص عليه من اجل جمعه وانما تبيع وتشري وإذا قال المؤذن حي على الصلاة اترك تلك التيارة وتأتي للتيارة مع الله عز وجل الحديث الآثي الذي يبين فيه نوع المحبه وكيف تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اي لا يمكن ان يكون ايمانك كاملا الا ان تحب أن تحبها الرسول عليه الصلاه والسلام هذه المحبه اي تحبه احسن من نفسك ومن مالك ومن ولدك ومن والديك في حديث آخر وهو عن عمر رضي الله عنه بهذه القصة قال يا رسول الله أنت أحب الي من كل شيء إلا من نفسي فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله أنت الآن أحب الي من نفسي قال الآن يا عمر لكن يبقى عندنا الشيء لابد للمسلم أن يفهمه ويطبقه ويتبع فيه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأتباعه ويتبع فيه عمل الصحابة رضوان الله عليهم وهي المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي وكيف تكون كثير من الناس يعبرون عن هذه المحبة بأمور لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعملها أصحابه رضوان الله عليهم وإنما يئتون به من عندي أنفسهم أو عن من عندي من شرع عليهم مثل هذه الأعمال الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله إذا المحبة هي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي معنى أشهد أن محمد رسول الله الإنسان لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معناه أنه يتوجه إلى الله عز وجل بجميع عباداته فهو يطيع الله في جميع ما أمره به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد لا إله يعني لا إله معبود معبود بحق وإلا الآلهة المعبودة بالباطل كثيره يعني لا اله معبود بحق إلا الله عز وجل أي العبادة الصحيحه إلا هي ينبغي للمسلم أن يقوم بها وهي عبادة الحق أن يعبد الله وحده لا شريك له فإذا عبد معه غيره فهذه العبادة باطلة أنت إذا شهدت لله بالوحدانية وهو ما دعا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاسلام هذا الاسلام لا يتم للمرء الا ان يشهد ان محمد رسول الله وهذا ركن واحد يعني اركان الاسلام خمسه شهد أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله ركن واحد لان من شهد لله بالوحدانيه ولم يشهد للرسول بالرساله لا يتم اسلامه فلا بد من الشهادتين معا وهي الركن الواحد الأول ثم بعد ذلك تأتي أركان الإسلام شيء أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ركن واحد وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إذن حينما تشهد لله بالوحدانية معناه أنه تعبده وحده فلا تحب إلا الله ولا تخاف إلا الله ولا ترجو إلا الله ولا تعبد إلا الله والعبادة بجميع أنواعها هي جميع الطاعات الخوف والرجاء والدعاة كلها عبادة إذن لا تدعو إلى الله ولا تخاف إلى الله ولا تحب إلى الله المحبة التي هي محبة العبادة طيب تبقى القسم الثاني معنى أشهد أن محمد رسول الله ما معنى أشهد أن محمد رسول الله يعني تؤمن به بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إليك ثم تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه فهذا معنى الشهادة ان محمد رسول الله أما تنطق بالشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم تتبع غيره في طريقة في عمل في شيء يخالف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت لم تجعله رسول الله أي شهادتك له بالرسالة لم تعترف بها اعترافا كاملا فإذا كنت تعبد الله على طريقة الرسول وعلى طريقه غيره فأنت لم توحد المتابعة لأنه لابد أن تكون هناك متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح إيمان المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتبع في جميع ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهاه عنه ثم تحب هذه المحبة والمحبة معناها المتابعة كثير من الناس إذا جاء شهر ربيع مثل 13 ربيع أقاموا ما يسمونه مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحضروا الطعام وانشدوا القصائد وعملوا مولد وفرحوا وقالوا أغب من المورد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة مرة واحدة وبعضهم يكسرون من الأعمال هذه وهذا المولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس يعبرون عن المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحن ما نقول أنهم عملوا هذا كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من يكره الرسول ليس بالمؤمن على الإطلاق. ما يكون المؤمن الا من يحب الله عليه الصلاه والسلام لكن كيف نحبه هل نعمل بخلاف ما امر به ونرتكب ما نهانا عنه الله عز وجل اخبر عن ان هذا الدين كمل في يوم عرفه اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الناس البلاغ المبين وان لم تفعل, فما بلغ لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فالله امره بالبلاغ وقد بلغ عليه الصلاه والسلام جميع ما تحتاج اليه البشريه في عقيدتها في عبادتها في معاملتها في اخلاقها في جميع ما تحتاج اليه فاي انسان ياتي بعباده يريد عليه ثوابا ولم يأمر به الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يعملها الخلفاء الراشدون فهي مردوده على صاحبه لان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد انت تعمل عمل طاعه تريد عليه ثواب من الله عز وجل فاذا لم يكن عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مردود عليه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود عليه نأتي لهذا المولد من الذي يشرع الدين والعبادات للناس إما أن في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من يطيع الرسول فقد اطاع الله نبحث هل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه مولدا لا يستطيع أحد أن يقول ان رسول عمل لنفسه مولدا لو انتقلنا الى الخلفاء الراشدين الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقال عليه الصلاه والسلام انه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. لا تجد في الكتب أن أبا بكر أقام مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجد في الكتب أن عمر رضي الله عنه أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولدا. وقد سمعنا قول عمر رضي الله عنه. حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين فقال أنت أحب اليه من كل شيء إلا من نفسي فقاله الرسول لا حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال والله أنت الآن أحب إليه من نفسي فقال الآن يا عمر اذا عمر يحبه فمعنى ذلك إذا لم يصنع له مولدا معنى أنه لا يحبه إذن هو ما صنع له مولدا ابدا بالاتفاق حتى عند اهل الموالد التي يعملونها لا يستطيعون ان يدعوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل النبي مولدا او ان ابا بكر عمل له مولدا او ان عمر عمل له ولدا او ان عثمان او ان علي عمل ذلك ما في احد يدعي هذه الدعوه مطلقا ولو سالتهم لا يدعوا هذه الدعوه فهل معنى هذا ان الصحابه لا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ما حد استطيع هذه الدعوة والصحابة فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وكان طلحه في غزوة أحد يتقيه بالسهام هكذا يضع نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأتي السهام فيه فهم يفدونه بأنفسهم إذن عبروا عن المحبة بالمثابعة بالمثابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أيها المسلم تريد الثواب الثواب عليك ان تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ومن صلى عليه مره صلى الله عليه بها عشرة وعليك ان تتابعه في جميع ما امرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه فهو نهاك عن البدع فكل شيء يحدث في الدين لم يكن موجودا في عهد رسول الله ولا في عهد صحابته وخلفائه الراشدين هذا البدع ورسول حذرنا من البدع وقال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو إذن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء مرضود عليهم وهو إحداث في الدين فلا يجوز للمسلم أن يعبر عن المحبة بشيء لم يأمر به الرسول ولا عمله الخلفاء الراشدون من بعده ولا الصحابة ولا لا إما الأربعة يعني الآن كثير من الناس إما يكونوا حنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي لا تجد في كتب هؤلاء إما الأربعة شيء اسمه مولد مطلقا فمن أين نأتي بهذه الموالد ونعبر عن المحبة بهذا العمل إذن يجب على المسلم أن يتابع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ويجتنب ما نهاه عنه إذن المحبه معناها هي هذه وليس الموالد من المحبة ابدا بل هي من الأعمال المردودة على أصحابها ولهما قال البخاري ومسلم عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان يعني حلاوه الايمان الذي يتذوقه الانسان ويكون مطمئن في جميع اعماله وصدره منشرح بالاعمال التي يقوم بها يقول هذه الثلاث الخصال من وجدت فيه وجد حلاوه الايمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما هناك الآية ومن الناس من يتخذ من ذلك أندادا يحبونهم كحب الله فمن كان يحب الله الحب الكامل الذي لا يشرك هذه المحبة معه فيها أحد فهذا هو الذي يجد حلاوه الإيمان ويكون مطمئن بجميع أعماله وكذلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة التي سمعنا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين ويعبر عن تلك المحبة بالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما أمرك به تعمل به وما نهاك عنه تنتهي عنه وأن يحب المراه لا يحبه إلا لله المرء الجار الأخ الصديق أو أي إنسان تحبه محبة لله عز وجل لا تريد من وراء تلك المحبة منفعة دنيوية لا تريد منه شيئا وإنما تحبه في الله عز وجل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحب فلانا قال اذهب إليه واخبره وقل له ذلك اي قل له أنك تحبه في الله ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال ذلك تقول له أحبك الله فيما احببتني فيه فيما أحببتني فيه أنت تحبني في الله وأنا أحبك في الله أي المحبة ليست لها هناك مصالح ومنافع ولهذا المحبة التي تكون بين الناس في كثير من الأعمال من أجل الأعمال التي موجودة بينهم تحب هذا وهذا يحبك وأنت تحبه لكن من أجل المنافع المصالح هذا يقدم لك منفعة وانت تقدم له منفعة وتكون المحبة على هذا لما تختلف هذا المنفعه جاء العداوة مباشرة راحت تلك المحبة اذا هي محبة لله وإنما هي محبة للدنيا محبة لمصالح ولهذا نجد مثلا في الدوائر مثلا عند المسؤولين مثلا نجدهم يتجربون لهذا المسؤول ويقدموا له الهدايا ومحبة وصداقه ودعوة وكذا لكن إذا راح من هذا المكان خلص ما كان بينهم وبينهم صداقة اصلا ولهذا ذكر لكم حديث ابن اللتبيه الذي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات فلما ذهب أهل المواشي يريدون من الرجل هذا أن يساعدهم وأن لا يأخذ منهم الأشياء التي بيتزيد أو لا يريد أن يأخذ منهم الحق الكامل الانسان عنده اموال كثيرة فيأتون له بهدية واحد عنده أموال كثيرة إبل كثيرة غنم كثير إبل بقر كثيرة فيقدم له هدية فقدموا لذلك الرجل هدايا أخذ هذه الهدايا وهي مواشي في ذلك التاريخ لأنه بعثا ليجمع الأنصبة الصدقات المعروفة لأنها تسمى صدقة فجمعها من أصحابها فأخذ عدد من هذه المواشي التي قدمت له صدقة ويعني قدمت له هدية وعدد من المواشي أكثر التي هي الصدقات اللي هي الزكوات فلما أحضرها قال الله صلى الله عليه وسلم هذا لكم يعني هذه الصدقات هذه الزكاة وهذا أهدي إلي يعني هذه تركها على جنب هذه جئة هدية وأما هذه هي الزكوات التي استلمها من أصحابها فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وغضب في مثل ذلك العمل وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل يعني من اعمال المسلمين ثم يذهب ثم ياتي بتلك الاموال فيقول هذه لكم هذه الصدقات التي قدمت لكم اي الزكوات وهذا اهدي اليه افلا جلس في بيت أبيه وامه حتى يرى ايهدى اليه يعني أنت لما ذهبت وأنت أمير أنت عامل فقدموا لك تلك الهدايا لكن لما كنت جالس في بيتك ما عندك اماره ولا أنت مسؤول عن شيء يقول لماذا ما جلس في بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هذه الهدايا لأن هذه الهدايا ما قدمت لوجه الله ما قدمت إلا لغرض آخر إذن الصحبة بين الناس على الدنيا اجتمعوا جماعة يعملهم شراكة في مال ثم تصير بينهم الصداقة والألفة والمحبة وكذا، لكن كلها هذه من أجل تلك الدنيا، وسبحان الله هذا ابن عباس في ذاك التاريخ سيأتينا كلامه أنه قال تغيرت أحوال الناس حتى أصبحت أكثر المحبة بينهم على منافع الدنيا. نكمل هذا حتى نشوف ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه. ثم قال المسألة الثالثة. وان يكره ان يعود في الكفر بعد انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار يعني هذه المسائل الثلاث لا يجد الانسان طعم الايمان حتى تكون مكتمله فيه وهي محبه الله عز وجل ومحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وان يكره ان يعود في الكفر بعد انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان ونلقى ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفي الرواية الأخرى نفس المعنى لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وعن ابن عباس وهذا ما أشرنا إليه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووال في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك يقول من كان يحب في الله يعني يحب المرء هذا لأنه رجل طيب صاحب دين محسن فيه جميع الأعمال الطيبة وهو يحبه لله عز وجل لا يريد منه شيئا وكذلك إذا كان هناك من هو مرتكب للمعاصي وعنده الفجور عنده الظلم عنده الاعتداء عنده الأعمال الأخرى المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا أبغضه في الله لذلك العمل ما يبغضه لعقد ولخلاف بينه وبينه وإنما يبغضه من أجل أعماله التي يرتكبها وهي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أما إذا كان بينك وبينه خلاف في قضايا معينة في مال في أي أمر من الأمور فهذا البغض ما يكون في الله ما أبغضته إلا من أجل نفسك ومن أجل الأعمال التي تريدها ولم تتيسر لك فهذا لا يسمى بغض في الله وإنما هذا يكون بغض لنفسه الانتقام لنفسه من ذلك الرجل ثم ووالى في الله الموالاه تكون للمسلم للمسلم يعني يوالي الانسان المؤمن والمؤمنون بعضهم اولياء أو بعض والولايه معناها المساعده والنصره وكل ما الإنسان ان يقدمه للمؤمنين والله اخبر ان المؤمنين بعضهم اولياء أو بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر ما جاء في الآية ومن هذا النوع أنك تأمر من تحبه بطاعة الله عز وجل لأن أمرك له بالطاعة هذا دليل على أنك تحبه ورسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإذا كنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك فهذه هي هو الإيمان وهذه الموالاة وهذه المحبة وعاد في الله أي لا يعاد الإنسان إلا لمخالفته لأمر الله عز وجل ولمخالفته لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فإنما تنال ولاية الله بذلك فالله عز وجل أخبر عن أولياء الناس بعضهم لبعض الكفار بعضهم أولياء بعض المنافقون بعضهم أولياء بعض أي المنافق ينصر المنافق على المؤمن الكافر ينصر الكافر على المسلم وهذا هو الموجود الآن في هذه الدنيا الكفار يتألبون على المسلمين فكل كافر يأوي إلى ذلك الكافر وينصره ويقدم له المساعدة في محاربة الإسلام والمسلمين فالكفار بعضهم أولياء وبعض ومن هنا يجب أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء وبعض والله عز وجل قال لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض وينبغي للانسان أن يفهم هذه الآية الكريمة اليهود والنصارى كلهم من بني إسرائيل عيسى عليه السلام من بني إسرائيل وبعث برسالة موسى عليه السلام ثم أضيفت له شرائع أخرى منها الإنجيل الذي أنزل عليه وهو يحكم بالتوراة عيسى حينما بعثه الله عز وجل اليهود حاربوه وكما نذكر في كتاب الله عز وجل أنهم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه والنصارى ظلوا في عيسى عليه السلام فادعوا على أنه ابن الله وثالث ثلاثة وبناء على ذاك الصلب الموهوم الذي بين الله عز وجل في كتابه أنهم ما قتلوه وما صلبوه وإنما شبه لهم اعتقدوا تلك العقيدة أي النصارى اعتقدوا تلك العقيدة أن اليهود قتلوا إلههم وصلبوه ابن الله عيسى عليه السلام هذه العقيدة التي اعتقدوها استمروا عليها هذه الفترة الطويلة لقتل اليهود وإبادتهم انتقاما لإلههم منهم واستمرت العملية وتسمعون أنتم أن بعض الدول ما زالت تدفع لليهود إلى الآن الديات التي يدعون عليهم أنهم قتلوهم هتلر واعماله يعرف طلاب العلم بهذه الاشياء فالشاهد ان العداوه استمرت هذه العداوه حينما غلب اليهود على الكفار الاخرين على النصارى حينما غلبوا عليهم النصارى وصل بهم الحد الى ان كتبوا لهم البراءه من قتل عيسى الفاتيكان يعني أصدروا براءه لليهود من قتل عيسى طيب لماذا تعتقدون هذه العقيدة هذه السنين الطويلة بأنهم قتلوه وصلبوه والله عز وجل قد أنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كتابه وجاء في هذا الكتاب ان الله عز وجل قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم فلماذا لم تصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جاءكم به من عند الله عز وجل ثم بعد هذه الفتره الطويله تتنازلون عن هذه العقيده وهذا دليل على ان النصارى ليست عندهم عقيده صحيحه تيتقدوا هذه الفتره الطويله على ان عيسى قتل وصلب وكانوا يقتلون اليهود ثم بعد ذلك قدموا لهم البراء بأنهم لم يقتلوا عيسى ولم يطلبوه إذن أين هذه العقيدة الصحيحة والله عز وجل قد أرسل رسوله بدين الإسلام وقالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه واليهود يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النبي المبعوث الذي ورد ذكره ووردت أوصافه في التوراة والإنجيل والله قال عنهم يعرفونه كما يعرفون, يعرفون أبناءهم إذن اليهود والنصارى الآن كما أخبر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض تسمعون الآن أن النصارى أولياء لليهود كلما أصدروا قرار لفلسطين حتى ينقذوهم بعض الشيء من الذي يعترض على هذا القرار تسمعون في الأمم المتحدة ما يمكن أن يصدر قرار ضد اليهود لأن القرار لابد من الإجماع عليه والنصارى هم الذين يعترضون على ذلك الإجماع وفي الأيام هذه كما تسمعون في قضية الجدار الذي يسمونه يعني السجن الكبير هذا الذي يعملونه للفلسطينيين لما ارادوا يتقدموا إلى محكمة العدل الدولية كما يقولون عدد من النصارى قالوا أن هذه الجمعية لا تملك أن تفصل في هذه القضية رفضت إسرائيل قالت ما يمكن أن تحضر حتى يسمعوا المرافعة هذه وأيدتها عدد من دول النصارى إذن النصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض اليهود والنصارى بعضهم أولياء وبعض فيجب على المسلم أن يعلم ذلك وأن يؤمن به وكما قال عز وجل لا تتقضي اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض هذا قول الله وقول الله سيبقى إلى قيام الساعة هنا في هذا الحديث عن ابن عباس بين لنا على أن الحب في الله والبغض في الله والموالات في الله والمعادة في الله هذا هو الإيمان وهذا الذي تنال به الولاية لا يكون الإنسان وليا لله عز وجل إلا أن تكون هذه الصفات مجتمعة فيه والله عز وجل أخبر قال عن الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن الأولياء من تصفوا بهذه الصفة ومعنى ذلك أن كل المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفة كلهم أولياء إذن ما يحتاج أن نتعلق بأولياء قبر فلان والولي الفلاني الولي هو المؤمن المؤمن المتقي هو ولي من اولياء الله الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون ما هو الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله هذا هو الايمان والايمان الصادق الايمان الصحيح الذين آمنوا وعملوا الصالحات والاعمال الصالحه تقوم بها التقوى ما هي التقوى هي امتثال الاوامر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 وانتهيت عن جميع إيمانها كالله عز وجل عنه فأنت المتقي لأنك تجعل بينك وبين صخط الله وقاية يعني الوقاية أو التقوى الشيء الذي تعمله وقاية بينك وبين ما يضرك فهذا السقف لهذا المسجد وقاية لنا من المطر لو نزل المطر ما يأتينا خلاص هذا وقاية عندك مضلة وانت في الخارج تتقي بها من الشمس وتتقي بها من المطر هذه وقايه اذا عذاب الله عز وجل وعقابه لابد ان تجعل بينك وبينه وقايه ما هي هذه الوقايه التي تقيك عذاب الله وسخطه هي الطاعه اذا تمتثل جميع الاوامر فهذه وقايه تقيك من عذاب الله عز وجل تجتنب جميع النواهي وقاية تقيكة من عذاب الله عز وجل إذن المؤمن المتقي هو من أولياء الله وعلى هذا الموت الذين ماتوهم بهذه الصفة كلهم أولياء هل نذهب لكل قبر من القبور وندع هذا الرجل؟ نطلب منه ما لا يطلب الله من الله؟ نستغيث به نذبح له ننذر له هذا كله لا يجوز هؤلاء الذين اتخذوا هذه الاسماء وعملت لهم قباب ومزارات ومواعيد للمولد كل جماعه في هذا الوقت حملوا وذهبوا يذبحون لهم ويدعونهم ويستغيثون بهم هذا كله شرك بالله فلا ينبغي للمسلم الان مثل ذلك اذا كان هذا صاحب القبر وليا صالحا فانت اعمل مثل عمله لأنه أصبح في قبره مرهون بعمله لا يستطيع يزيد ولا, ولا ينقص لا يستطيع أن ينفع نفسه بزيادة شيء هو نفسه إنك لا تسمع الموت تدعوه لا يسمعك وهو مشغول بنفسه ويوم القيامة بعضهم يكفر ببعض هؤلاء الذين تتعلق به في هذه الدنيا يوم القيامة يتبرعون منك ولا يمكن أن يعترفوا لك بأنهم دعوك وأتأتي تتعلق بهم لا تجد منه شيئا يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا هذه الآلهة المدعوة من دون الله عز وجل أما الأولياء المساكين الصلحاء من أهل الصلاح أو الأنبياء فهؤلاء لا يجوز لمسلم ان أن يتعلق بهم بعد موتهم ويدعوهم وهم لم يدعوا لذلك ولم يطلبوا منهم ذلك وإنما هؤلاء الناس بجهلهم وبوسوس الشيطان لهم عملوا مثل هذه الأعمال إذن يجب على المسلم أن يحرص على عقيدته الحرص الكامل بحيث لا يشوبها شيء من الأعمال التي تخدش في عقيدته ولا ندعو إلا الله ولا نتوكل إلا عليه ولا نرجو إلى الله ولا نخاف الخوف العقد إلا هو فاذا كنت تخاف من وليا من ولي صاحب قبر على انك اذا لم تذبح له بانه سيضر اولادك سيضر بمالك سيؤثر فيك هذا هو الشرك هذا هو الشرك المنهي عنه اذا لا تحب هذه الاولياء هذه المحبه بان تقدم لهم هذه الطاعات التي لا يجوز ان تقدم الا لله عز وجل ولا تخافهم هذا الخوف الذي تخشى أنهم يؤثروا فيك في ولدك في مالك وهذا موجود عند هؤلاء الدجاجل الذين يكونون عند تلك القماب وفي الموالد التي يذهب الناس إلى ذلك المكان إلى ذلك القبر ويسوقون معهم تلك الهدايا ويذبحونها وينحرونها ويقسمونها ويطلبون من الله عز وجل بواسطته إما له مباشرة أو بواسطتي فهذا شرك بالله عز وجل لأن الذبح لغير الله شرك شرك اكبر فصلي لربك وانحر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله إذن ينبغي للمسلم أن يفهم ذلك الواصل في قول ابن عباس ابن عباس رضي الله عنه هو ترجمان القرآن والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس في هذا الحديث كما سمعنا ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك أي يكون في الموالات يكون في المعادات يكون في البغض أي لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا في الله ولا يوالي إلا في الله ولا يعادي إلا في الله من توفرت فيه هذه الشروط ويد طعم الايمان قال ولو كثر الصلاه هذا الرجل وصومه ولكن لا يعادي في الله ولا يغض في الله فهذا طعم ايمانه لم يكن كاملا و ايمانه لم يكن كاملا وان كثر الصلاه هو صومه حتى يكون كذلك ثم قال وهذا هو الشاهد الذي اشرنا اليه ان كثير من الصداقات ومن المحبه ومن الموالات تكون لامور الدنيا وهذه لا قيمة لها. قال وقد صارت عامة مؤاخات الناس على أمر الدنيا. هذا كلام ابن من ذاك التاريخ. وقد صارت عامة مؤاخات الناس يعني الأخ هو الذي ينصر أخاه وهو الذي ولي أخاه المؤمن. فيقول أصبحت الحالة عند كثير من الناس أنهم يكون تكون مؤاخاتهم على الحياة التي هي المنافع. وقصرت عامة مواقعات الناس على أمر الدنيا وإذا كان الإنسان يقدم لذلك الرجل منفعه يقدم له مالا يقدم له يعمل له وظيفة يقدم له شيء ينفعه في هذه الدنيا إذن تكون ماخا على هذا فإذا ذهبت هذه ذهبت تلك المواقعة وعادت العداوة بينهما لأنها لم تكن تلك الصداقة وتلك المحبة وتلك الأخوة في الله عز وجل أما إذا كانت في الله فهي التي تبقى وأما التي تكون على أمر الدنيا فهي التي تذهب وتزول وقال ابن عباس في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة المودة المحبة فيما بينهم والمحبة لله عز وجل هي المطلوبة من المسلم